وأجمل منك لم ترقط عيني وأطيب منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تر عيني وأطيب منك لم تلد النساء للي ارى أفوز رضاه وقلبي مع حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه تدوم وتصل اليه اللهم صل وسلم وبارك علي Allah Allah صلاة الله قدس ينساناها على المختار سيدنا محمد اشتالك يا نبينا وبرسلك السلام مبعث على حبيبي محمد يا أجمل هديه انت الغالي علي علي يا جد الحسن Assalamu Assalamualaikum If you like this video don't forget like and comment and to share the prayer on the Prophet And don't forget to subscribe to our channels If you like this video don't forget to like or comment or subscribe to all our channel Assalamualaikum